ولقد أتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بنمر يم وأمه آيتو وآويناهما إلى ربوة ذات قرار كنوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا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 يُسَارِعُونَ فِي الْخِيَرَاتِ وَهُمْ لَا سَابِقُونَ وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وَسَعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَعْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ بَلْ الْقُلُوبُ فِي غَمْرَةٍ مِنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ من دُونِ ذلك هُمْ لها عاملون قد نامت رفيهم بالعذاب إذا هم لا تجأروا اليوم إنكم لا تنصرون قد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 كلا تدعوهم إلى صراط مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لا وَلَوْ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم ما ضر إلا طغيانهم يعمهون.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 بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما الا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا من قبل ان هذا الا أساطير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 قُلْ مَا بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنَاتُمْ تَعْلَمُونَ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّا تُسْحَرُونَ بَلْ أَتَيْنَاهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِن إِلَٰهٍ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَنَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ۚ السُّبْحَانَ اللَّهِ ۚ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ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 وَإِنَّ عَلَى أَن نُرِيَكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ إدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ لَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُرْرَ رَبِّ أَعُوذُ بك من همزات وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْلُرُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائها برزخ إلى يوم يبعثون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 خرجنا منها فإن عدنا فإننا ظالمون قال خسأوا فيها قال خسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا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 قَالَا إِلَّا بِثُمَّ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ وَمَن به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب غفر وارحم وأنت خير